سَبِيلا وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَا بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَوِيْرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَوْفِي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 تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمر منيرا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 وقياما. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ ஜியமம வல்லதீன்கூனிஃப ஜந்த இமஸ